بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا إنك الكوثر فصلي لربك ونحر فصلي لربك ونحر إن شأنك هو الأبتر إن شأنك هو الأبتر